إذ قال موسى لأهله إني آنستنا رنساتكم منها بخبر ساتكم منها بخبر أو آتكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء هنود يا أب من في النار ومن حولها. نودي أَبُو لِكَمَفِ النَّارِ وَمَنْحَوْلَهَا نودي أَبُو لِكَمَفِ النَّارِ وَمَنْحَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ مُّؤْيِتَسٍ إِنَّ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ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 حتى إذا أتوا على وادٍ نمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم ودخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 5. Bet 경찰 akan mengeotic, dia selambut welcome someません ini atau apabila resolubkan diri. 6. Eumer adalah akan melakukannya dengan gemuknya, atau berat Кesial فما كث غير بعيد فقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبِئٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوَتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِذْ هَبَّ بِكِ تَامًا هَٰذَا قَالَ سَنُنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذهب بك كتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ انني القيا الي كتاب كريم انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وقتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاضية أمرا حتى تشهدون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 وإني مرسلة إليهم بهدية فنااظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمندونني بما لي فما أتاني الله فما أتاني الله خيرٌ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 ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتذي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَ دُخُلِ الصَّرْحِ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 لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وَأَجِنَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَوْ ضَنَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ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 أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ وَذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا أإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْلِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ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 وإنه له دو ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم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 فَزَعِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأملت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتذا فإنما يهتدي لنفسه